نقول لهم تعال الله عمل آخر الأمر تصفية لهذه المتاعب اللي كان يهود قبل ما يظهر محمد أو أي من النصران قبل ما يظهر محمد خلاص وما دام آمن اللي هي الإيمان الأول ذا الذين آمنوا والذين هادو كله كأنه دي تصفية زي ما نقول أكازون إيمانش انتهى كل شيء من اللي فات فات ودلوقتي ابتدعنا إيه وزلك من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أزوهم عند ربهم ولا قوفوا العالمين مش لأنه كان يهود عقبه ولأنه كان مسيح ولا كان مجوثي نقول له لأبنى المسألة تصفية النهار نحن ولد الواقع ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عندنا قضية في أديان التي سبقت النبوة المحمدين أخذ الله ميساق النبيين قال إيه لما آتيتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا ايه قال اقررتم واخذتم على ذلك القصر قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين اذا فالمفروض في كل نبي انه قبل انه ما يجي يقول هيجي ده بصفتو كيت وصفتو كيت ومن امن به ساعة ما يجيه يؤمن به يبقى كان مطلوب من ايه ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه النبي بدليل انه ايه ان الف لما جاءهم ما عرفوا كفهموا به يبقى كانوا معروفين عرفوا منين نبوتهم قال النبوه ايه فكان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما للعالمين وجمع الاجيال كلها وزاد ما زاد مما تقتضيه أقضية العصر إلى أن تقوم ال إيه إلى أن تقوم الساعة فهنا تصلي استأنفوها بإيمان واستأنفوها بعمل الإيه صالح يبقى لكم أجركم عند ربكم ولن مت متتعنش بكم أنكم كنت يهود سابقين ولا نصارى سابقين ولا مجوز سابقين ولا كنتم مشركين حتى سابقين برب عن إيه نسيبت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقين والنصارى والمجوز والذين أشركوا هنا الآدي دي كباقي من امن بالله وعمل صالح الاثري إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ده بيسجل الحالتين الاتنين إما أن تتفقوا على الرسول ده بتاعه او تختلف فاللي اتفقتم يبقى لكم اجركم ان عملتوا صالح ومش عارف اقوله وان كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم مين يشوف مين اللي محق ومين اللي عليه الجزاء ومن اللي ياخد الايه ومين لا فكان الايه تعرضت إلى امرين وجود الديانات الفاء وكانت حق والأباطل وأن رسول الله جاء تصفية للمسألة العقدية في الكون، فهي الناس إن آمنتم به المسألة بتاعتكم بتاع الجمان خلاص نسيناها وإن ما كنتوا شحك أمن سنفصلوا إيه؟ بيدكم يبقى دي لآية إذا اختلفتم معهم وديك آية إيه؟ إذا اتفقتم يفصل بينهم فيه